الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس السادس والعشرون المفردات انظر واستمع وأعد لحم دجاج سمك أرز سلطة فاكهة مئة كيل شاي قهوة ماء تمر حليب طعام شراب ضيوف مائدة جوعان وجبة فطور غداء عشاء يأكل يشرب يطلب وزن كثير قليل نحيث سمين الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس السادس والعشرون مفردات إضافية انظر واستمع وأعد الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة